القاهرة تقدم أمم وأقوان في القرآن أعداد وتقديم أميم حاتم وطلع عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربانا فَتُقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أعزائي المستمعين الحقد والحسد سبب أول جريمة على الأرض عن ابني آدم قابيل وهابيل نلتقي مع فضيلة الدكتور مصطفى صابر من علماء الأزهر الشريف وهابيل اخوين كلاهما من ادم وحواء ولكن الحسد والحقد والغل والطغينه حينما يدخل في قلب ابن ادم يفرق بين الاخ واخاه قابيل وهبيل كانا اخوين من أب وأم ولكن الشيطان دخل بينهما ودخل الحقد والحسد فقتل واحد منهم أخاه وكانت جريمة قبرى في التاريخ وكان سبب هذا الحقد والحسد قال أهل العلم من المفسرين أن الله تبارك وتعالى أمر آدم أن يتزوج قابيل من أخت هابيل وأن يتزوج هابيل من أخت قابيل لأنه يجوز كان في هذا الشريعة أو في هذا الزمن أن يتزوج الأخ من أختي أخيه سيدة حواء كانت تنجب اثنين ذكر وانثى في كل بطن فيجوز للرجل أو للأخ أن يتزوج أخته من البطن الأخرى ويجوز للأختي أن تتزوج اخاها من البطن الأخرى ولا يجوز أن يتزوج الأخوين من بطن واحد فنظر قبيل إلى زوجة هبيل فوجدها أجمل من زوجته فدخل في قلبه الغل ودخل في قلب الحسد والطمع والضغينة فاراد أن ينكر ذلك ويأبى ويعترض على أمر الله تبارك وتعالى فهنا امر الله تبارك وتعالى كليهما أن يقربا لله قربانا وكان قبيل يعمل في الزراعة وكان هابيل يعمل في رأي الغنم فكل منهم قدم من ما عنده فتقبل الله تبارك تعالى قربان هابيل ولم يتقبل من قبيل فأخذته الضغين والحسد والغل ان ربنا إبل منه ولم يقبل مني أنا مليس زنب في ما فعلت ولكن الله يتقبل من, من من أخلص النية لله تبارك تعالى قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وكل جريمة قتل تحدث في التاريخ لابن آدم نصيب منها لابن آدم الأول إلا قبيل له نصيب منها اي له وزر منها بالفعل قام وقتل أخاه فأصبح نادما على ما فعل وأخذ يفكر كيف يواري سوء أخيه كيف يواري هذه الجريمة ويداري هذه الفعلة الشنعاء جلس يفكر إلى أن جاء المعلم الأول للإنسان والغراب وأراد أن يعلمه كيف يواري سوء أخيه لكي يقول لنا الله تبارك تعالى أن فوق كل ذي علم عليم وأن الإنسان هذا مهما طغى وفسد وظلم في هذه الأرض فلا بد له أن يتعلم أن ي وأن يعلم حتى يكون في خلافة الله في الأرض وإعمارها فأرسل الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي فنظر إلى هذا المشهد وقال يا ولته يندم على ما فعل أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي هذه خصارة وحسره وندامة أن أكون في هذا الموقف حتى لم أفكر كما فكر الغراب فأواري سوء أخي من هنا كانت بداية التكفين والدفن عند بني آدم منذ خلق الله الأرض ومن عليها وصارت هذه سنة الصالحين من عباد الله تبارك تعالى إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك. سأقتلك لا تغضب يا قبيل إنما هتقبل الله عمل المتقين لو ندمت الآن وعودت إلى الله سوف يتقبل منك سأقتلك ذات يوم وفق أنني فاعل لن اقاومك إذا حاولت قتلي يجب أن تستريحي قبل الولادة اقترح ان تذهبي لأمينا حواء حتى تكوني في رعايتها ولكني أخاف أن أتركك خاصة وقبيل يتوعدك بالقتل قبيل أخي صحيح أنه سريع الغضب وعنيف ولكن لا أظنه ابدا يقتل أخاه أخي الحبيب أعطني يدك لأمهات هل سأحمل هابيل على ظهري طوال العمر هل أضعه في كهف ولكن قد يعثر عليه أبي آدم يا ويلي، كيف سأواجه أبي وأمي حواء المهم أن أخبأ جسد هابيل ولكن أين انه مجرد غراب ماذا يفعل لماذا يحفر في الارض هذا ما كان يجب ان افعله حاله الغراب. ولكن لماذا لم افكر في هذا الحل البسيط من البداية <تصفيق> كنتم مع امم في القرآن